أنستنا راسأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس اللعلكم تصلون فلما جاءها نودي أن بولك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا وَلَمْ يعقب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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وَأَنْ أعمل صَالِحًا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.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 فما كث غير بعيدٍ فقال أحبت بما لم تحط به ودئتك من سبئ بنبئ يطين إني وجدتُم رأت تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض.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 ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 قال نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت طيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون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 فَأَنْجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا مِنَ الْمَوْتَ وَمَا هِيَ بِمَحْصُورَةٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى Allahu kair ama yüşrükon, amin. Kulluğu kulluğunu, kulluğunu kulluğunu. Allahu kair ama yüşrükon, amin. Kulluğu kulluğunu, kulluğunu فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنتم بتو شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله مع الله قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ الله تعالى الله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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيط مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 İnne لا la tismiğül mûte, la tismiğül cıma dua, eza, wallo müdberin. Vma ant bıhadil umi, an zıllatîhim. İn tismiğü illa mayi yümenü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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكْذَبُتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا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 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَكُبْتُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ